الأيام الحلوة الأيام بتعدي في ثواني الأيام الحلوة الأيام الحلوة ما بترجعش تاني طعم الحب بنخدوق ولا في الشدة حبايب ولا في الدماء قرايف كله في جرحك ورحك مرت نارك ألمك حبل الود سيب طعم الظلم يشايف زمن الصدق وزمن الصيبة بقت حاجة تتعيب الحب بنزيفه الحق على الحب بينكذبوه انا الحب بينزيفوه صوت الحب بينكذبوه واللي دبحنا ساكنه واللي دبحنا ساكن واللي جرحنا بننصفوه بننصفوه بننصفوه ماشي يا عز ألمنا وفي وفجرحنا بنتخلى, بنتخلى عن بعضنا ودي قصتنا انت ودي دنيتنا انت ولا.